وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يزغ مِنْهُمْ عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَارِبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَدَّنَّا لَهُم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةَ الْأَرْضِ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 وَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ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 إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا نعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دع الذين زعمتم من دون الله